وَإِذْ كَادُوا يَفْتِنُوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ فقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدج بي لافلة لك عسى يبعثك رضك مقاما محمودا وقول ربي أذح لي مدخل صدقه وأخرج لي مخرج صدقه وجعل لي من الذين كسروا الطالنصيرا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 وإذا نَسَبَ الشَّرَّ كَانَ يَا أُسَا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَشْهَدُونَكَ عَلَى ظُرُوحٍ قُلِ الظُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أَنْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن إِنَّ شَكْلاَهُ لَذِهَابًا مِنَ اللَّيْلِ أَوْ حِينَ الْيَتِيمَةُ فَمَنْ لَا, لا تَجْلَلَتْ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا